وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتبرون أحسن سَنَ الله رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم غَنَّى الْمُغَنَّى الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالَّيلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ إذ أبق إلى الفلك المشتون فساهم فكان من فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين بل بث إلى يوم يبعثون فنبذناه شجرة من يقطرهم وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصرف البنات على افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون انتم على دفاتن الا من هو وما منا إلا له مقام معلوم وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا بكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به